بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ضائفة من المؤمنين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 فَجَرِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْمُلُ لَهُمْ شَهَابَةً أَبَدًا وَأَنَائكُهُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ ثَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِثِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلْ إِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا قبل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أفضتم فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألفنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وََحسَبونَهُهَين وَهُوعَ دَ اللهَّه عَو وَلَلا إسَاتُمُهُ قُلْلتُمَّا يَفونلَناَا وَلَلا إِذ السماتُهُ قُلْسُمَّ يقُ لَناَا أَنَّ تَكََّمَ بهذا سُدحانكه بُتَال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 ومن يتبع خضوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زفى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَطْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ولا يبدي لزينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن, أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمالهن أو التابعين غيء للإلبة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعِفَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ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 وَمَن يُكْرَهُ فَنَّ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نُور السماوات والأَض مفل نورك مشكات فيها يصلااح هل المصباح في زجاج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 يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيُصِيبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهِ حَمْدُهُ وَيُسَبَّحَ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ الَّتِي نَهِيَهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ رِجَالُ اللَّاتِ الَّتِي نَهِيَهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيثَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُمُ الرَّمْضَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ يَحْسَبُهُ الرَّمْضَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا نَسِيَهُ نَادَاهُ وَهُوَ خَائِبٌ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حتابة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 أَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْعَلَفَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 بالفي فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويوقفه عن من يشاء يكاد سما برقه يذهب بالأبصار تقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يَخْلُقُ الله مَا يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وَمَا أُولَئِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَقُول لَّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُنُوا إِلَيْهِ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَبْرَأْتَهُم لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً ان الله خبير بما تعملون قل اطع الله واطيع الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين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 بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَ لِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ لا تحكموا بالظن ان الذين كفروا بمعجزات الارض ومآواهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليسالنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا منكم ثلاثه مرات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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي يَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ الْعَوْرَاتِ وَلَا يَظْهَرُونَ بِزِينَتِهِنَّ إِلَّا لِأُزْوَاجِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ ليس على الأعبى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت عماتكم او بيوت عماتكم او بيوت اعمامكم ليس على الأعم حَبج وَل على الأبَج حَبجُ وَلا علىمَربُ بحَوَج وَلَا على أَو فُوسِكُْ أَ تَأكُل مِن بُيوتِكُم وَل غلَ أَ فُوسِكُمْ أَ أن تَأكُل مِمْ بُيوتِكمْ أَْ أَوْ بُيوتئُم بيوت مهاتِكُمْ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 إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفل لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن أَتُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ